I'll be there in a shape or Oh mm -hmm. لا Thank you. Nah, فَتَوَلَّى عَنْهُمْ, فتولى عنهم وَمَا خَلَقْتُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ يَذُكِّرْكُم مَّنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ I love you, I love you. vai dar What are you? وَذَاقُوا اللَّعِبَ الْمَعْرُوفَ